فلم فم فدی نی وم والی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 وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مِنَ المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا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 اذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنا لکبت المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 ولو دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقَاطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّئِن يَفْعَنَّكُمْ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ فَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل مَّن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُم رَّحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِهِ الن وَليَ وَلَا نَصير قَضِي يَعلملَم اللههُ المُقينَ مِن كُم وََالْقَ إِلينَ لإخواان هَلَّ إلين وَلَا يَأتُونَ البَأْْسَ إِلَّا قَلينَ شِحَةً عَلَكُْ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذاب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم فِي في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا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 وَأَوْرَثْنَاكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا او نو پولی از کلیازین فتل امت کاح ج میل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 بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسولي وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا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 مسلی مین والمسلمات تیوکمی نلمک والقانتين تیوال تین ولکوانی تیو سواد والخاشعين سواد سویرین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 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ عَلَيْهَا لِكَي يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كانََ لَ النَّ بِيِّ مِن حَرَج فيما فرض الله له سنة الله فِي مَا فَضَ اللَّظُ لَ سَُّةَ اللَّ فِيَّذينَ خَلَ مِ قَب وَكَانَ أَممررُ اللَّ قَدَ وََّ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 وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ وَأَوْصِלוْ إِلَىٰهُ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام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 ن تو ملکمون کبلی تم سون فمل کمینت فمد نو سی ہو سواح جمیلا إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لَا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا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 ن پی اب عالا ابن والا ای خوانی نوال ابن ایو آوالا اب نکھو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 مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجابرونك فيها إلا قليلا بلعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يوم تقلب وجوه في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا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 لعذّبَ اللهَّ المُنَ فِ قينَ وَمُنَافِ قاتِ وَمُشْكينَ وَمُشكاتِ وَيَتُبَ اللهَّهُ على المُؤمننينَ وَمُؤمِنات وَكانَ اللهَّ غَفَُ الرحيم